صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا <مثل> <صف> <سؤال> <صف> أيها <سؤال> <صف>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 adalah baik dari yang mereka berkumpulkan berkata, berkata, berkata, apa yang Allah berkumpulkan kepada Anda dari rizq dan membuat Anda berkata, berkata, berkata, berkata, وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأنه وما تتسلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعذب عربك من إثقال ذروته في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أول